قد نرى تقلب وجهك في السماء تغنبري صلاة تخذ السربن قالك جارة صحت كرا عسماني سارخوا بلندتك و يخذ تعالى اين اخر بوت امدبيني بتأكيد اي محمد خوشها جارة تفجاره سارخوا بلندتك و تسحت كرا عسماني هفيا هنده و يخذ تعالى امر تبكت في هنده و تباريخوا بايا كعبة اتنويجك فلن ولينك قبلة ترضاها يعني أن بلتا ببين قبلاك أف قبلها تحجبك تشبي قبل يرازيبي يعني بلتا دي ورقر اشبيت المقدس بلتا دي دينا كعبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام بجا تتشبك بارخو اش قبل كفن ورقر وبرخو بدا رخي المسجد الحرام اذا او قبلية او اخذ كري ودسنشان كري اذا ما كنتب المسجد الحرام أو وإن الذين أوتوا الكتاب أو كسن أو الكتاب بحس تجي وصلاة زناة و اتحوان لا يعلمون مسوغر الزان انه الحق من ربهم هنديك اف قبليا وقت تبارك خداي اب حقيا باش ناخذ ديوان اب نكو يا غامبري سلوف خدل سربن باش نخواكليا شنو خو باش تبصرمان برخو بنا في قبليه وبرخو نادنا وما الله بغافل أما يعملون وخذينا يا ما يبعجها مشويكش لياوتكن ولتعالى ها